ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك سؤز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من نصيبة إلا بإذن الله وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ